بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الواجفة تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجف أبصرها خاشعة يقولون إن لمردودون في الحافره أذا كنا عظاما نخره قالوا تلك إذا كروة خاسره